بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إسرع الأنبياء والمصرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد عقد المسمح رحمه الله هذا الفصل في زيان جلة من المسائل الذي تتألف بتعليق الصلاة نفيا وإسلاف على فعل شيء أو تركي متى يسبق عليه أنه أخل فيفقم بوقوع الطلاق ومتى لا يسبق عليه ذلك فلا يفقم بوقوع الطلاق وهذا يتوقف على جملة من الصفات يعلق الطلاق على وجودها وهذه الصفات قد يريد بها الكل أو يريد بها البعض فينبر في هذا الاسم الذي ذكره هل يسبق على كل الشيء أو بعض الشيء وهل الذي فعله الكل أو البعض ثم بعد ذلك يختم بالوقوع وعدمه هنا ذكر المصنف رحمه الله أنه حلف لا يدخل داره فإذا قال امرأته طالب ان دخل بيته فلانه امرأته طالب ان دخل بيته أو قال يعني ما بالاس مثلا امراه طالق خرج من بيته اليوم امراه طالق ان خرج من بيتها ان حذا ذلك اذا علم اعم الدخول والخروج كما ذكر المصنف فلا جد من وجود الدخول على الصفه الثامنه لان الانسان يدخل بكامل جسده وقد يدخل بعض جسده دون البعض فهل امرأته تطلق لمجرد وقوع, دخول وقوع الدخول للجذب أم أنها لا تطلق إلا إذا حصل الدخول لكل الجفد والجتن هذه هي المسألة وبعبارة الأخرى هل الجذب ينزل منذلة الكل أو لا هل الجذب ينزل منذلة الكل أو لا فالآن قام امرأته طالب إن دخل بيت محمد أو بيت زيل أو بيت عمق نقول إذا وقع الدخول للجسم كله فلا إشكال أن الرأس وطال لكن لو أنه أدخل يده لحاجة موجودة في بيت محمد فاستخرجها فالذي دخل جسء الجسد هل تطوط المرأة وهكذا لو أنه أدخل رجلة ثم تذكر ورجع ولم يدخل كل جسده فهل نحكم بالطلال الجواب أنه لا بد من دخول جسمه كاملاً وان لم الجزء لا يعرض حكم الكل والشريعه في بعض الاحيان تعفي جزء حكم الكل وهذا بالجريان او بالغلب أو بالتجوز في النقص وكارا جن تعفي لا تعفي الجزء حكم الكل فتعفي الجزء حكم الكل كما في الطلاق اذا قال يد في طالق كانه قال انت طالق لان الطلاق لا يتعلق بالجزء وحده ولان فسخ الطلاق الذي اسقط من يأخذ الجزء شكم الكل ومنه إطلاق الشرع للنسجد الحرام على نسجة كلها وتثمية الطلاف بالسجدة وتثمية الارض الركعة من ذلك إطلاق الجزء وإرادة الكل لكن مناسنا فائل لا تغطي فيه الشريعة الجزء شكم الكل وهي في مسألتنا ومذن مسألة الاعتكاق لو كان معتكفا بالنسجد فأخرج يده فإنه لا يدقل اعتكافا لأن الاعتكاف يدقل بخروج الإنسان من دون حاجة فلو أخرج يده أو رجله أو جزء من جسده ولم يخرج كل بدنه فإنه لا يدقل اعتكافا هكذا هنا فإذا الشريعة تغطي الجزء أفكم الكل وتارثا لا تغطي الجزء أفكم الكل ولا بد من وجود الكل تاما على الوجه المعتبر حتى يحكم بوقوع ما رفض الشر أو رفض المكلف أو وقوع الشيء عليه إذا ثبت هذا طبعا عندنا دليل من السنة يدل على أن الجزء لا أخذ حكم الكل أولا حديث من المؤمنين هائشا رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكسا في نسجده فكان يناولها رأسه وهو معتكس فترزل وهو معتكس من نسجد فهذا يدل على أن الجزء لا أخذ حكم الكل لأنه لا يجد الخروج من النسجد كذلك ثبaram الصحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة وأهhole تكف ناوَدين الخضرة قالت يا رسول الله إني شائف فقال إن حيضتك ليست في يديك لما قال ناوَديني هذا يز происحبية من هذه الذي هاتفت في يديك فذلمت حائشة أنها منونه جذأً وكناً فقالت يا رسول الله وهي فقيها رضي معه فقالت يا رسول الله إني شائف فقال إن حيضتك ليست في يدي يعني أنك إن أدخلت اليد لم يكن ذلك دخولا من كله ومذلك لا يأخذ الجزء خطم الكل فكذلك هنا لو أنه أدخل جزءا من بدل يتيده فإنه لا يعتبر داخل المسيط ولا يعتبر حالثا لا في يمين ولا في قلاق ولا في حاجة. هذا بالنسبة لمثال الجزء والكل كذلك أيضا عندما اتفتحاد الأصل أنها امرأة ثم إنه لم يقع الدخول على الوجه الكامل الكامل ينصف في ختم الأصل أنه عدم طلاق فلا يتكم بوقوع طلاق من هذا الوجه لهذا كله فإنه إذا قال مرأته قالت إن دخل بيس محمد فأدخل جزءا من جسده لم يتكم بطلاق مرأته حتى يكل جسمه كاملا ولو لنحظة يتيرة ولو لطرفة عين دخل جسمه كاملا فإنه تطلق عليه مرأة وأما رفية الصور من دخول دعم الأجلاء فإنه لا يوجد ذلك ثبوت القراء العكس قال إن امرأته طالب إن خرج اليوم من بيته فأخرج يدا أو أخرج رجلا أو أخرج رأسا لم تطلق امرأته حتى يخرج بسمامه وكماله وعلى هذا تتفرع مسألة منها أنه قال امرأته إن طالب إن خرج من البيت امرأة مطالق ان خرجا من الدار او امرأة مطالق ان دخل الدار امرأة مشحانة ان شاء الله انها تريد ان تضع ووقع وضعها في الساعة الثالثة الساعة الثالثة الا عشر افرغي او خرج جديد من بدله ثم لما كنت في الساعة الثالثة خرج بدنه كله اي بعد الولادة فحينئذ ساعة بعد الولادة ولكن ان وطع خروج الهجم كاملا منه. قبل ولادتها ولو بلحظة فإنها قد خرجت من عدتها بالولد لأن المطلق الحامل كما تقدم معناه بمثال الطلاب تخرج من عدتها دي فحينئذ إن خرج كل الجسد قبل الولادة ولو بجزء يشير فإنه يحكم بكونها أجنبية وقد خرجت من جزء ولو خرج ثم وضعت ولدها ثم أخرج الكل بعد و... ولده فأني فوق عدتها بالحجل هذا بالنسبة بالمسألة تعليق على للقصور والقروج والحافظ أن الجزء لا يأخذ حكم كل في مسألتنا لأنه علق الطلاقة على صفة الضخور فلا بد من وقوعها من الجسم كاملا ولا يسلئ وقوع الزعف وكذلك تحالف القروج وإن شلت لا يدخل دارا أو لا نفرد منها فأدخل أو أخرج بعضا لتبه أو دخل طاقا باس او دخل طاق الباب طاق الباب طبعا تعرفون القوس ان تكون في حضابه في الباب فابغى كان طبعا يكون من الحدف فيكون الطاق واسع بعض الحين يكون الطاق صغيرا فالحادث الفاصل هو الباب فالاحاطه بالدائر بالباب هذه في المطار طاق الباب صار يكون كبير او صغير على حسب حادث لو جاء ودخل على قدم الباب ووقف على نفس الطاق به مجهول منثار في الطاق هذا هو الحث ان جاوزه حصل الدخول الفعلي حيث خنث هذا الطاق وراء ظهره دخل وان خرج خنث الطاق وراء ظهره للعوده والخروج اذا العبره بهذا الحث الفاصل الذي يقف عليه الباب ويسمى طاق الجاز ان جاوزه حكم دخولا وخروجا الا من جاوزه لم يحكم دخولا و خروجا ثوبان قد صوبان من قبيها والذي او لا ينبس ثوبا من غزلها آه. علق الطلاق على نبس ثوبا من غزل امرأة او غزل اختي او غزل, أو غزل امي الى اخير مونى قال لا ينبس فاذا وقع اللبس اللبس, اللبس الدخول في شيء ولذلك لو قال حلف بالله انه لا ينبس ثوبا فجاء ينام في وضع السوق لم يحمد لأنه لم يدخل فيه الحقيقة هو في الدخول ولو كان محرما فأخذ السوق بالعرض ووضعه على فقه فهي لم يحمد فلا لم يستمتنهم في جه لم يلبس لأن صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا قموة من العماء لا تلبسوا بحيث يقع الدخول الفعلي فإذا إذا كان السوق في شيء من غزل المرأة فإنه لم يقع الدخول. هو حصل الدخول بعد ذلك يقول يحنف ولو كان في أقل لا يكون من غزل المرحل لكن هنا يقمر على الشمال منه المسألة الدخول لا بده أن يكون منثوجا من غصبها نفس كاملا فلو كان النفس في باب السوق أو في هذا السوق شيء من غزلها أو مرشع بغزل منه فإنه لا يكتم بالطلع على محكاره رحمه إذن يعني قاعد على السمال والشمال لا بد أن يكون السوق منثوجا كله من غزلها فإذا كان الناس بكل سوء من غزل هذه المرأة التي سمى وقع أوراغ و版о ثمان لا يتربوا مع هذا الإناء فترب بعض هم لم يحنت أو لا يتربوا ماء هذا الإناء تشرب بعضه ألا يتربوا ماء هذا الإناء فالإناء مقصد إلى القسم الأول الإناء الصغير وقسم ثاني الإناء الشبيل الذي لا يتربني أن يترب أن فإذا كان الإناء صغيرا فعلى ما ذكره السم أنه إذا قال يشرب ماء هذا الإناء فذعا أنه يشربه تاما كاملا فلو شرب منه وأفضل وبقي سؤر ولو قليل لا أعطل لأنه علقه على شربه تاما كاملا فإذا المثل نبني على ما فقد أنه لا يستقل على ولا يعهد البعض حكمه الكل لكن لو كان الإناء كبيرا تهم أنه لا يفعد شربة للإناء لماذا أفره مستخيل مثل قولي ''لا يشرب من هذا النهر' فأى لين يمكن أن نشرب كل النهر وإنما مراده ، أن لا يشرب شن النهر فحين ذلك إذا كانت الإناء كبيراً قال علماء ، هذه قريمة على أنهم يريد الشرب من الإناء فإذا أن لا يشرب هذا الإناء في هذه الحالة ، لا يشرب هذا الإناء يُحمن على الشباب أن يشرب الإناء كامل إلا إذا وجدت قريمة تدل على أنه يريد البعض بالنسبة لنسبة الإناء تارة يعلق الطلاق على الشرط من جرب الشرط يعلق على مشروب مشروب الإناء وتارة يعلق على الإناء الشرط فقد يقفل بقول إذا يصرب من هذا الإناء لكي من هذا الإناء فالمسروب الذي في الإناء لو شير منهم ولو بعضه فإنه يجبه قطعة طلاق من هذا الإناء عند بعض العلماء على أنه من التبعيل إذا قفض الذي في دائم الإناء لأن الإناء ليس لا يسرب وإنما يسرب الذي بداخله إذا قال من هذا الإناء وقفض الزعف فإنه لا يحنف إلا بالزعف وإذا كان مراده أن لا هذا الإناء يعني كل الإناء وحين إذن يجب في قسيم هذين الفئر الكبر وأخرى وإن قفض الإناء أن يسرب من هذا الإناء اختصم مع رجل وقال له لا أشرب من الإناء قال ورأتي طالق إن شربه. والله لا أشرب من الإناء ورأتي طالق إن من إناء من هذا الإناء الذي فحينئذ يبقى الطلاق معلقا على وقوع الشرب من الإناء سواء كان فيه ناء أو كان فيه ذر منا لأن العبر بالإناء نفسه. بغض النظر عن الذي فيه سيكون معلقا الطلاق قاقدا ما وضع في الإناء لغض النظر عن كون الناء الموجود الآن أو البرتقال أو التفاح من الأسئلة التفاحة أو البرتقال موجود فيه فلا ينظر إلى الذي في الإناء إنما ينظر إلى وقوع الشر من الإناء فإذا وقع من الشرب من الإناء كفن الصلاة إذن هذا يقصد أن الانتناح من الشر من إناء الشر كما لو تحدث القرينة في حصومة أو كان بساط المجد دالا على هذا التخصيص بالإناء نكفيه وتارث يقصد نفس الموجود في الإناء الذي هو الشراب فإن قال والله لا أشرب من ماء هذا الإناء ووضع في الإناء فقال أولبا ولم يقع الطلاق لأنه خطف فقال من ماء هذا الإناء وقفد الماء فلا ينطرف إلى غيره ولذلك يعتبر مقيدا فتارث يقصد الإناء نفسه فحينيذ يقع الطلاق بأي شيء يشرب من هذا الإناء سواءً كان ماءً أو غيره وتارث أن يخصد الماء المنزد في الإناء ليفصل بين أن يخصد ثمان أو بعض الإناء كما لو وجدت قديمة في, في العلامة يريد البعض وتارث أن يخصد العمرين سواء كان في الإناء مشروب من ماء المسنة أو كان غيره تحميل يقع بأي واحد من العمرين إن شرد المناء سواء كان فيه شراباً أو غيره وتارث أن أكنه أو منزد محكم بوقوع وإن فعل المحيوف عليه ناسيا او جاهلا حنيف في طلاق وحفاق فقط وإن, وإن فعل المحيوف عليه ناسيا المسيان ذهب الشيء عن بال الإنسان وذكره فلا يتذكره والناس إذا ذكر يتذكر غاربا وهذا من المأذار الذي جعله الله عز وجل في بن آذن ويعتبر المسيان كما تقبل معنا في نسائل العذابات والمعاملات يعتبر من الأعذار الموجب للتخصيص الله رحم العذاب بإثقاط المؤاخرة عنهم حين المسيان في هذا وارحة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله تعالى ربنا لا تُعَخِيْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا وفي الصحيح أن المبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله عز وجل أنه لما دعوا يؤمنون بهذا الدعاء قال الله قد حعي أَلَا أُعَخِذُكُمْ إِن نَسِيْتُمْ أَوْ أَخْطَأْتُمْ كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام وذع عن أنك الخطأ والمثيان تكره عليه والإجماع من العقد على أن المثيان حذر لكن في الشريعة تفصيل في هذا الحذر لبعض الأحيان النسيان يوجد سقوط سقوط المآخذة عن الإنسان من حيث الإثم وكذلك أيضا سقوط السبعية فلا يآخذ بضمانه في حق النائد وجل مثل ما للتفيض وهو حاج ما ثم تذكر في غرص البطيب فلا شيء أعلم في ألطح قوله الغلماء رحمه الله فهنا النسيان عند الشافعية والحنابلة رحمه الله يوجد سقوط الاسم فلا نقوم نؤثم لأنه لم يكف وضع فيه كيف ليس لآثم لأن الآثم هو الذي يمنعه ربه فيعجب في حدود الله ومستشعر لهذا الاعتداد فهذا ليس عنده ناسي وليس عنده قص وليس عنده إرادة من هذا الشيء إرادة الأسيال لله الذير في هذا الشيء فلا يفهم بإثم من هذا الوجه فأفقط الله عن المؤاخر هذا يسمى سقوط المؤاخر وأما سقوط الضمان فإنه لا تتبع إلى الفجر عند الحنفية والمالكية تتبع إلى الفجر فيقول أن يسقط عنه الإثم ولا يسقط عنه ضمان الحق الله عز وجل والصحيح طبعاً نرهب الشبعية والخنابل أنه انتطيب نافياً فإنه يسقط أو غطى رأسه نافياً أو الذي مخيطاً نافياً ثم أجال لما تذكر فإنه يسقط عنه الإثم وتسقط عنه المؤاخ هناك نوع تاني من العبادات والعاملات يجب فيها ضمان الحق فنقول الناس إذا وقع في خلم فإنه يسقط عنهم إتم لمكان المسيان فيعذر ولكن يجب عليه الزمان الزمان الحق خاصة بحقوق الناس مثلا شخص اكتدان من شخص ألف هريان ثم نسي هذه الألف نسيها مسيان كل ين وجاء عند الخاضي وقال هل يكون لان عني شيء؟ قال ليس عنده شيء قال الاخترين قال عندي الظلم قال تحلف الامين حلف الامين فهو حلف بالله وما دخل دوشي لان ما يتذكر ويجب أن الإنسان يحلف على غالب وظنه ويقين فهو ما يتذكر أن المفلان دوشي أو ظن أنه أعطاه ذلك المال ثم بعد سنة أو بعد عشر سنوات أو بعد بعد سنة تذكر أن المفلان عنده افرياء فحين إذن هذا المسيان يفقط عنه الإثم بحلف الامين ويفقط عنه الإثم في القضاء ولكن يجب عليه ضمان الألف ريال مع أن القاضي قد حكم عن نذنته بريئا فلا يضبط هذا الحق ويجب عليه يضمن حق لصاحبي فيرد الألف ريال للشخص الذي استدانها كذلك أيضا في حق هذا في حق المخلوط يجب عليه ضمان الألف بحق الخالف لو أنه صلى فنسي رقعة من صبح صلى الصبح رقعة ماشية ثم سلم وهذا لبثه ونسي أو مثلاً ظن أنه صلى الصفش وطلعت عليه الشرق وهو يظن أنه صلى مع الجماعة ثم تذكر أنه لم يصلى الصفش فنقول طيلة وقت الصفش أنت معلوم ولكن لما تذكر أنك من تصلى الصفش يجب عليك ضمان حق اللعنة عزيزي لك تتوضأ وتصلي ولو خرج الوقت من نام عن صلاةك أو نفيها فليصليها إذا ذكرها لا تشرف لها إلا ذلك فقال من عن صلاة الأول نفيها فدل على أن الإسيان لا يسقط الحق فهنا العلماء المفصلون إذا ألزمت الشريعة خذها قاعدة إذا ألزمت الشريعة أن ناتي بالضمان فهذا من ذات الحكم الوضعي وإذا أفقطت حن المؤاخدة فهذا من ذات حكم التكليف ومن المعلومين حكم الشرعي إن حكم التكليفي وإن حكم مضعي فمن حيث إثقاط المؤاخذة من جهة التكليف فلا يفكم بإسمه وماذا قال بعض العلماء من الناس ليس بمكلف أثناء ممكن فيفقط عن الشكم من جهة الجانب التكليف لكن من جانب الوضع من جانب الوضع أي أن الشريعة أوجبت على الإنسان ضمان الحق بكل وجه يعني يضمن حقوق لأهل كلنا في ما تذكرت نقول عذر أثناء النسيان لكن بعد النسيان يجب عليه الضمان فالنسيان والخطأ إذا ألزمت الشريعة فيهما بضمان فهذا من باب حكم الورد يعني لو أن شخصا رأى طيرا وأطلق شلاحهم عجل أن يصيب الطير فأصاب شخصا فقط لا هذا خطأ نقول النسيان عذر لكن يجب عليه أن يظمن دية هذا الشخص وأن يكثث في فارق صدو الخطأ معاهم نفسي لكن الشريعة آخذتها ليس من باب الحكم التسريح وإنما من باب الحكم الوضع ما هو الحكم الوضعي تقول من باب السببية أي أن الشريعة أوجبت الضمان لوجود الخطر وجعلت الخطر موجباً للضمان ودية سده موجباً للضمان الضيح بغض النظر عن كونه قافداً أو واضحاً هذا من نشأ من جهة المؤاخرة لكن هنا نزله إلى نفسه يعني قال لا إن دخلت إن دخلت في دارة فأنا طائف أو إن دخلت في دارة محمد فمرأت في طالف أو متاعي طوالح ثم نسي هذا التعليق للقراء ودخل وهو ناسي فهل يؤاخذ أو يؤاخذ قال طائف المعلماء إنهما داننا فيهم ثم خرث فإنه لا شيء ولا فعلي القراء وقال طائف المعلم أنه يؤاخذ في الطلاق وفي العتاق قالوا إن الطلاق أمره على الخطر حتى إن جده جد ويهزره جد والشريعة جعلت هذا اللطب موجباً بالمعاخذة فنحن نعاخذه ولو كان نافياً وهذا الذي اختاره صلى الله عليه وسلم فالطلاق والعتاق لو قال كذلك علّر عفق عبده على دخول داره ثم نفر ودخل الدار نافياً إنه يفقن بعفق عبده وطلاق نسائه لأن النسيان لا يجد سطوط الطلاق لأنه من باب الشكم الوضعي لا دا من باب الشكم التقليد وإن سأل بعضه لم يحمد إلا أن نميهم وإن حنف البعض لم يحن إلا أن يمني ذلك البعض يعني مثلا عندما قال لا أسرب من هذا الإنب وقصد أي شيء يفتح عنه أنه شرط شرطة حسوات اول مره واحد اختسها من الاناء بهذا قطع المنشار فتم بوقوع الثناء يعني ان هو البعض ان نظر ان البعض مثلا قال والله لا ادخل دار محمد ومراته قالت ان دخلت دار محمد والله لا ادخل دار محمد مراته قالت ان دار محمد في هذه الحالة اذا حلف او انحط قراق او انق العهد على دخول البعض من هذا أقول لا أدخل دار محمد نحن نقول إذا أدخل يدا أو أدخل داتنا نقول لمن تطلق الله لو قام والله لا أدخل دار محمد لا wie ألا يدخل يعد وأن لا يدخل يد وأن لا يدخل أي جدي حالثا بدخول بذبically حالثا بذبول ذلك ال值 ولزعم هذا الصلاق بالبعض ولزعم هذا لذلك البعض وإن حالث لا يخعل النه لم يضر ألا with each other وإن لا على في على شيء أن يقوم بالفئ كانه لا يثكم يوقع الطلاق الا اذا كان الفئ تاما كاملا ولا يقع على البار فقال راى زيد طالب عندنا البناره ان بنى كوخا وبنى بيتا فقال له ابن لي بيتا قال له ان بنيت البيت فنلاحظ فبنته طالب فحينا اذا الطلاق على وجود البناء فلو بنا بعض البيت ولن يسمى لا يفهم بقلاة الله إلا بعد تمام الجناء وفعدت هذه المثالة منها مثلا أنه, أنه علق على جناء البيت وابتدع جناء البيت في شهر وانتهى بعد ثلاثة الأشهر وتوفي إذا وقع البناء في الأشهر الأولى لا دار فيها البيت. ثم بعد ذلك بعد تمام الجناء تصر وفاتسة وتصطر فيها هل هي إذا وقع موته قبل تمام الجناء إذا وقع موته قبل تمام الجناء فقد مات وهي في عثمه لأنه معلق ذلك على وجود الجناء والجناء لم يتم يتم فهي في عثمه لكن قلنا إنه يتبق على أقل شيء أو على ما يتحقق إلى بعض الجناء فحينئذ بمجرد ما يقع ذلك البعض تخرب من أسرة وتكون مرأة مطلقة ثم يفصل إلى مرأةها سواء كانت رجلية أو بعضنا أسادكم الله صبيلة الشيخ وذباكم صبيلة الشيخ صبيلة الشيخ لو قال إن فغلت سباك زيدي في طالب فوقت لغيره أن ذلك الفرق فهل تطلق هذا أن الأصول هو الوثير في منزلة واحدة أم لا أصابق الله لله الحمد لله والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه يوم مولا إما بعد فهذا الأمر في فرصيح هناك كلينات يعني ينزل فيها الوكي المنزلة في الأصيل يزل أن يقول والله لا أبني دارا أو يقول إن دنيت الدارة من رأتي طالب معلم أنه لا يجهل جنك وإنما يأمر غيره بالجناء فإذا أمر غيره بالجناء وفعل الجناء غيره فإنه حين يحكم هو قد حصل فإن هذا معلم بجهد وإذا كان مراده الفعل من نفسه بنفسه فهذا أمر آخر الحين بالله لا يقع إلا إذا شعله بنفسه والمعول في ذلك على الشيطة التي يذكرها ولكن من حيث الأصل الوكيل منزل منذلة الأخير والله الحال أثابت الله قبيلة الشيط سائر يريد إشبال ما يقول هل يمكن التوضي أن أصح عدم وطوع طلاق في ناسي فياسا على عدم وطوع طلاق ناسي في في كل كل من هنا. مستار لذلك كل منهما غير مختار لذلك بطلبه وخيرا انتم بالله سبحانه الاعلى الاصل قد المكره هنا طلاق ان الاصل لكن ما جاء حديث رسول الله صلى الله لا طلاق في اغلاق وجاء في عصر القوي لم يكن وقلهم بان باليمان فحين اذا اختلف الوضع اختلف الوضع واوجد الرخصة للمكره وان الاصل قد ما الطلاق الهادم لا يكتب الطلاق ولم يدل بخلطه أنه يطلق ذلك ومنع ذلك طلق أعلى من شاحنه ولم يعتبر ذلك ربه سلمه وجعل هجله جدا هذا يدل على خطر الطلاق فكن باب نعمل فيه الفصول التي وردت هذه السنة والكتاب والسنة فيه فلما كان عنده الطلاق كما يقول علماء على الخطر سنباط من نصوف الكتاب والسنة فإنه حينئذ إذا طلق ناسهم في من المصنف رحمه الله وهو رواي عن يمان أحمد وروايه عن أحمد أحمد أحمد الله أنه يمزع له طلاقه الله تعالى من الله تقول بالشيخ إن علق الصلاقة بفروجها من البيت هل يستثنى من ذلك لو خربت للضرورة ثم أنه مشهد أشابكم الله الحكم عام فلو أن خربت لضرورة أبداً ضرورة لأن العضة بالفروج إلا إذا كان مراجم أن تخرج مثلاً لحفلة محينة أو تخرج لمناسبة محينة فما كان مقيداً يقيد بالتقييد الله تعالى أشادت من الله طبيلة الشيخ إذا قال الزوج لزوجته إن ذلك فأنت طالب خاصة زجرها فلم تفعل ذلك وانتهت المطلحة التي قصدها من وراء الزجر هل يذهب بحثن الصلاة أم لا؟ أشار قيمه قلنا بأن هذه المثلة قصد الزجر قصد الحسر هذا كله لا تأثير لنا المؤثر عندنا أنه بينه وبين الله عندك الصلاة على وقوعه وهذا نظر كما ذكرنا سميهر السلف ومن من الأيام الأربع بحمة الله عليهم أنه ينعلف على سعل أو ترف بغض النظر عن كونه قاسة وتفعل أو تترف فهذا الذي ذيله هو ضيما الله والشريعة يعطفه صلاق أعططوا إياهم معلقا وعططوا إياهم من الجدل فإن شاء أطلقا رأتا وإن شاء أبقاها فإذا أقدم مثل ما قال ابن عمر رضي الله أش أقدم علي أسموقة فارتكد الأسموقة وزعل صلاقه معلقا على, على شيء أزلناهما فالفضل لأن الله يقول ومن يستقل الله يجعلنهم مخلقين فإذا تقحشم هذا الحج بفدود الله فما بينا الله تعالى من الصلاق بفدود الله إذا تعدى هذا الحج وألجى من أخدر من المزلم الشرق فإنه بملجزا هذا لا إشكال لأن الأصل الشرعي هذا من عليك ونقولون إنه إذا علق طلاقه على فعل شيء أو ترك شيء فإنه مزدن بهذا التعليق ويرقى التعليق على إطلاقه إلى الأذن إلا إذا كان هناك ما على التقييد والتخصيص تشير من صلى الله عليه وسلم إلى بعض هذه المفائد كأن تكون في خالق حسومة معينة وقتر في هذه الحسومة وبينه بمنوع تقييدا بهذا أو كان الضرق الذي يعلم عليه من الظروف التي تنشأ وترتب على أشوال معينة وقفة الحالة دون أفرق فحين يجب أن بذلك القيد صلى الله عليه وسلم أثابت منها في سحب الطلاق والتواليه هذا يحتاج إلى ذاتك بعد الطلقة الأولى وذلك في قوله إلا ما طلقتك في انتصاله إذا كانت في عدة أساني رزعية والرزعية انتحد عليها الطلاق الرزعية ينشح طلاقها وظهارها فبناء على ذلك انتحد لا يشترط أن تنتهي من حدة الطلقة حتى تقع الطلقة الثانية فلو قال لها انت طالق وكانت بعد جفودي بها في الطلقة الأولى فيذا طلقتك عثماء عدتها في الرجعية تأخذ حكم الزوجين من حيث تعلق القلاقين وسيأخذنا إن شاء الله ديان هذه المسألة في الأحكام المترفضة على الرجع أسابقا لله صديقة الشيء هل المرأة في أن تشجى عن الرجل وتنبق لا بأس أن تحد المرأة الرجل والرجل عن المرأة لأن الوكارثة في الحج لا يسترق فيها اتحاقه في بل والدليل على ذلك أن المرأة الخطعانية رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألاته في عن أبيها فدل على أنه لا ضعف أن يحج الذكر عن الإنشاء والعكس ولا يشترك اتخاذ الجنسين وهذا بإشماع العلمات رحمه الله ورحمه الله وبركاته من الله خبيرة الشيء كيف تتفضل الحائم أثابت من الله كما قال رسول الله عليه وسلم اثن عينا يطرع الحاج غير فلا تطوفوا بالبيت ولا تقعد من الصفا والمروة على اشتراض أن يكون السعي بعد طواقه على ظاهر السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقع السعي إلا بعد طواقه لحجه وعنواره فتحساق لهذا وتأخر السعي تأخر طواقه وسعيه كل ما فيها إذا كان جاعد بنية الحج مفردة فالأمر يسير والخطر الحمد لله نسير لأنه تمضي إلى عرفات وكبيث من ذلك أن يطلب الجماعة جمرة العقدة ثم تتحلل ولكن هي ستصاحب القارن ان لم تطوف وتنتظر الى قهرها ان تطف في الايكه وحين ينسمح هذا هذا كلام مفرده كانت قار ونات القارنه مثل المفرده ما في اشكال تقدر مباشره الى عرفات وتؤدي لها من عمره تطف تحت حدف القارن اذا قال الله تبارك وتعالى ان اسمعنا أسمع الناس عن حد غير ان لقته في باليكم قلد القارنه فلو قال القائم على ان المعائك تحدث قارنه نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها توافق بالبيت وتعيك بين الصفاء والمرأة كافيك لحجك وعمراتك وبالإبناء ما ما ما أنه ما تحلل لسعدة المرأة أنه ما تحلل لسعدة المرأة لحجك الوداع ودل على إما خلق القارن ومن هنا لقع الإشكال إذا جاءت المرأة الحائز بعمرأة بأشهر الحج يعني متمثأة يعني كونها مفردة القارنة ما في إشكال لأنها تفعلت على الحج ولا إشكال وتدخل العمرأة حتى الحج لكن الإشكال إذا جاءت leda ja'at mutamatti ala bid' wa an tuqi' 'umrata qabla haza wa iza ahalla li 'umratin fa hayna idhan namdu in kana zuhruha qabla al-wuquf bi 'arafa fa inna tabqa ala ihram al-'umra wa la tarkuha tabqa ala ihram al-umra thumma idha taharat nazal tasaffu fil bayt wa sa'at wa tahalla thumma nabat قبل الوقوف في لا يتعلي طهرها ولم تظهر قبل الوقوف في فتنقلب من التمتع من القرام وتكشف قائنا فتطوف لتنتظر تذهب إلى عرفات ثم تؤدي مناسك الحج حتى إذا طهرت نزلت رطافة صوافة الإفاظة وسعيت سعية حدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعي ما يسمع الحاج وغير الله فطفد وقد أهلت عائشة متمثعة كانت بكمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهلت لعمرة ولذلك ثبت الصحيحة عنها عليه الصلاة والسلام أنها لما جاءت بالأسرخ هنا عند النوارية حاضر فدخل عليها رسول الله عليه وسلم وهي تسري وفي الواري كان اسمعه في الشراش قال السلم سلجل فقال ما لك أن أفكت ذاك شيء من الله على جناس آدم اسمعي ما أسمع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت لأن قدومه عليه الصلاة كان كانوا لرابع للشكة وحين ذي الله من طهدها قبل الوقوف بعرضه وما طهرت إلا بعده يوم النحر وبنان على ذلك قالوا أنه انقلبت بلو كرام فدل على أن المتمتعة والمرأة يبقى أهلت في عمره ولم تطهد قبل لو كنت في هذه ارغب كانها تنقض الى الكرام ان عدم الكرام والله بتحنا فزيد الشيخ ان اتمنا الى في مصر فقيده الان وليس من أهلها واراد ان يذهب من مدينته ثم يرجع الى ارض الحب كان يلزمه اذا مر على منقاك أن يثلم منه ام انه من اهل نفسك هو شيء منها لها اكثر اللهم الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن هذا السؤال فيه تفصيل ان كان خروجه إلى بلده أو اهله قبل دخول اشهر الحج ثم دخل الى مكه قبل دخول اشهر الحج فهل يلزمه الحج من مكه فقط او اهل مكه لانه لن يدخل عليه من الحج حج زميني وقد تعلق بالنقاط الابعد المكاني وأما إذا كان قرودهم من مكة بعد هلال شوار يعني بعد دخول شهر شوار ودخل من أي جهة من انتهاء من الآفاقية حما حكم وحكم تلك الجهة التي دخل منها لا يدخل إلا بعمر أو يدخل حلالا وإذا جاء شج فرض إلى النقاط الذي مر به والسبب هذه فائدة معرفة نقاط الحج الزماني أن النقاط الحج الزماني إذا أتى ومر الشخص بالنقاط وعنده مية للحج فإنه يبقى لأنه بهذا السفر يدخل للحج داخل الحاجة فيه وبالحج فتنحض دخوله ومر بالميقاط ناوية للحج بعد دخوله زمانه هم لهم ومن أتى عنه من غير أهلين ممن أراد الحج والعمره فهو مر بالميقاط مريد للحج بعد دخوله زمانه فلديه ذلك الميقاط فحين يذن قال له إلا أن تدخل لعمره وتتنفكع بها لا أن يأتي الحج وتهيد بالحج وأن تنفكع وعليك دم وإلا دخل حلالاً ثم إذا جاء وقت الحج خرض إلى هذا المقاط وأحرم منه صلى الله سبحانه أثابت من قضرة الشيخ سائرة والد من ستان بطر من سترة طويلة وان من ستان مبتر ورصا آتيا بحجة عنه هل يلزمني أن أذهب إلى نقاط بطر والد أثابت الحج عن الميت من قصر إلى قصر إما يكون الميت مفرقا وجد عليه حج وتساهل وقصر فاختار جرع من الظلماء أن يحج عنه من الموضع الذي قصر منه لأنه واجه لازم علي أن يحج منه قابل من الصغير من نقاط الأبعد يبلم من نقاط الأبعد لأن البدل يعطي بحكمة أصيل والقاعدة أن البدل يعطي بحكمة مبدلين فلو كان حيا أجل من ذلك من نقاط ولا خرق فيه ولزم من حج من النقاط الأبعد لكن إذا كان حجك عن الغدل تفوعاً منك يعني حجمه لم يقصر رحمه الله وأردت أن تحجي عنه لأنه من يحج في الجزاك الله خيراً وتغلين من المدهس ويزديك أن تحرينه من بيتك نية عن وهذا من جده ومما في رضاء قال الله العظيم أن يؤمن أجعك وأن يتقبل منا ومنك والله شعال العالم أشعر بكم الله سبيل في الشيء رجل مكتاب إلا ماء وعليه بينا هل له أن يترضى لعن أحد ويسدت عن مقابل مكتب من المال ونارضقي من هذا المال يسد به قادرته ورجلونه ففاقه سمع الله أوصيكم لنفسي دائما أن يدخل الإنسان مورد بالجين في الجنة الله عز وجل أحمل إعزابه السيدات وأحمل مكاتب التي يتوصل الإنسان عن طريقها إلى الحلال المشهور فيستغل الإنسان بربه إذا جاء يريد الدنيا فتوقها معروفة وإذا أراد الآخرة فيسأى مع وهو مؤمن يعني مخلص موحد ومن أراد الآخرة فعالها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة منذ بكتعبير القرآن أولئك فأعلى جادة من إشارة المليزم على ألو الضغط فأولئكا عن الذين أنعم الله عليهم فأولئكا كان التي تدل على الإدرام والمراض كان سعيهم للسباب كان سعيهم لفر ما قال كان منهم ذلك لا. كان سعيهم أي السعي الذي سعوه بتوكيد وإخلاص من شخوره من الله عز وجل سنعني السعي ونحن السعي إذا أردت التتاجر في, في الدنيا فسوقها معروف وأحل لك ربك التجارات وأباحها لكالطيّدات فأمّ الحد تجنّده الأغلى والعطاء وزيّها الشراء لا تجعل الحج سلعة تزايد عليها وتساوم عليه والصحيح عند الغلماء أنه لا يفرح أن يحجّ عن يغير مقاطعة عنه يعني يقول له أعطني خمسة آلاف ما زاد وما نقض أكمله لا يجد هذا لأنه يبيعه الشراء بالعجابة والواجب عليه أن يأخذ أجرة تغنّقه الحج فين خرج الحج اجل الحج ولم يجعل الحج هو عباده والمشاهره من تامن عليها بالدنيا لا يرضى الا الله وما ادى الى الحج ما ادى الى المناسك ولا ادى الى البيت ولا ادى الصفا والمروه الا من وجه الله وحده تعالى وانت تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الانسان يخرج بوجه الله عز وجل ابتغاء مرضات الله جل جلاله يخرج في في وجه الله لا للدنيا ولا يريد صحيح ان الله حلنا أن مبتاه نشتري في الحج لكن هذا وقع تبعا ما وقع أساسا وأصلا شخص يقول أنا ما أخذ إلى المستين خمسة آلاف ريال معناه أن الخمسة آلافية التي أخرجت والعشرة آلافية التي أزبت ودعت وقوت وجعلت المثل للحج قوية الواقع على المسلمين وفل الله عز وجل وأن يعلم أن المان إذا أخذ بالدنيا بالدين فإنه منجوع البركة وعليه أن يعلم أن هذا المان الذي يأخذها أن أي شخص يحتفظ أنه قد يؤثر على عباده قد يؤثر على صلاةه قد يؤثر على خسوطه فعليه يدخل الله عز وجل لا تجد ولا تبتاء بالشد ولا تجعل حد محلل من دعوة الشرع وارضع بدينه واتم بنفسك أن تساوم في شيء أراده الله بيده خالقه لا شريح له وتعالى فيه إذا أردت حد تريد حد ومن أجل طاعة الله سبحانه وتعالى وحل في نفسه نعم أنا إنسان ما عندي نساقه أمستاذ وأريد فيه من الحجر فهذا يجل على أنك اشتاق الله اشتاق إلى هذه المنازل وتشتاق أن تكون مع أهلها وتشتاق مع أن تكون مع الزافلين ومع المنزلين ونفسك وتقفق حرقة أن تحرم هذا الحيث فتقول أعطني ما يذلغني دي صلى الله عليه وسلم أنا يذلغني هذا المشاعر فإذا تسلغت هذه المشاعر وردت الله لك من أجل أن تذكر الله وقته إلى ثم سأتي وترجه ما جاد ولا تريد منه دينار ولا دهن إن فعلت ذلك وطاب من شاء وكان أدرك على الله عز وجل كان أدرك على الله فقد تولي الله على الله والله مؤمن والله من المصير أن دائم في كل شيء في العلم ولذلك كان يقول العلم يكون عالم إذا لم يتكبر على من دونه لم يتعاظم على من دونه لم يشتكر ولم يتعالى على من حوقه يشوش على من حوقه من العلماء والأدلاء فينطفهم ونحتجرهم ويحتقرهم ولم يأخذ على إله أجرى إذا فعل هذا طار بنه وذكى إنه فأمور الآخرة لا تطيب ولم تطيب ولن يتقبلها الله إلا إذا وردتها وجهه خارسا منذ سبحانه وتعالى إذا فعل العبد ذلك تولى الله جزاء وتولى الله أجرى في الدنيا والآخرى فعلى الإنسان ينتقل العزيزة لذلك ما رأينا أحداً أدخل الدنيا في الدين إلا وجد شئن ذلك في دنيا قبل أن ينقى في آخره والله لا وجدنا شيئاً ننجع في أمر الدين لإدخال الدنيا والأبد في هذا الدين سواء في دعوة الإنسان سواء في علمه سواء في اضراعه في توجيهه في نطحة وعبة في خطبه في أي شيء لا يدخل الدنيا لا يجعلها أكبر أهمة وأن يراقب هذا القلب ويجعل له عليها رقيباً من نفس المؤمنة وخاف الله عز وجل ويستجعب كل خلية أخوله بحيث لو قيل له لا نقل إحتي شيئاً مضى الودي أشد شرفاً مما لو أشيئاً من نفسه لذلك أن يجعل الآخرة أكبر أهمه ومبلغ علمه وغاية رغبته وتغيبه إذا فعل ذلك ذكر الله عز وجل المردين ولذلك تجد من البلثة والخير ما يضع الله عز وجل لدعب مكتبئي طلبة العلم اذكر طلب العبد عند ليس في قلبه الا الله سبحانه وتعالى قد يكون فقيرا وقد يكون اشتاجا قد يكون مدينا وقد يكون مكروبا ملكوما مغموما ومغموما به بإخلاصه بعد فضل ربي بالغيب يغفر السنوات والسنوات حتى الله غنة درجة يقضي الله همه وينفس كربه ويزيل غمه ويقضي دينه ويغفر ذنبه ويفتح حاجبته ويذكر يقول وما يفعل فوالله لقد حببنا ربك الا في العبد كما ودائماً في كل كلمة تقولها وفي كل عمل تعمل من أمور الآخرة تشعر فطعاً في نفسك أنك لا أعرف الله حتى تبلغ درجة المسيقين الصادقين عندها يطيب قولك ويطيب عملك وترى من الذي يعليك الله من خير الدنيا قبل الآن ومن أراد أن يرى ذلك جلياً في النظر في البسل أنبياء الله صفحة الله عز من خلقه من أنبياء الله البسل الذين أحسن الله عواقبهم في أدور كلها وجعل له إذن الدين والدنيا والآخر بإخلاق المتوفيد الجنائي فما كانت الدنيا أكثر منهم ولم الله أعلم حتى إن رسول الله كان لا يباني يقول ما, ما أحب لو أن نعيدي مثل أشد ذهبا تمسي عني مثل أشد الجبل أحد الذي يقارب من ثلاثة كيلو مترات وهم أرحى من جدال وأخفرها يقول يا أبي زر يا أبي هل ترى الشمس فنظرت الى الشمس فاقا واظن انه ان ترى اسجد وكان يرى اسجد من المدينه بالمخامسه وكان يسير وراءه ابو بكر بما عبد في دقائق الفتره لكل هذه الكلمات تعليم لكل مسلم ولجاء لهذه الدنيا من قلوب حتى لا تدخل على الدين وتنسى في هذا الشيء وتنسى طبع الانسان ونخافه لانها فكره عظيمه يقول لي يا عبد الله هل ترى اسجد قالت نظرت الى الشمس اظن انه سيد اسجد الى ابد فقال هل الله قال ناقر شركه لو أن عندي مثل أحد ذهبا مو فضع ذهبا تنسي علي ثالثة أو رابعة تصور ثلاثة من صراط كل هذا ما قد ينسي علي يا ماحي ما ما سطع وزع في يا ماحي انظر كيف صراط عليه الصور كلاما يا ما أحج لو أن عندي مثل أحد ذهبا تنسي علي ثالثة أو رابعة وعندي يجيه دينار وزهب يجح في السرية بالكلية من قلبها لي الصلاة والسلام فلم يقال حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان بيثه فجرا لو أراد أن يفتد وضعته مفجعا وإن المؤمنين رضا الله عنه مفجعا نستطع أن نفتد على الأرض حتى نقلض رجعا نضيقها للفجر ولكن ومسأه الله بإخلاق والتوشيط وإنساء الله بيرابة أجي سبحانه وتعالى وبما فيها من النور إلى الشكمة لا يسوا فيها من آيات ما هي الحكمة فالدنيا هي إذا كان الإنسان قد أخلصت فيها بوجه الله ترجعك في ليعطارك ووالله فيه والله ما آمن الله هذا التكت إلا صدقك ربه وتبقيك كامل أكثر أكثر أكثر العلماء ونحن نشهد الله نشهد ملائككك ونشهد خلقه وعلى حتى الجماد الذي نحن عليه نشهد أننا ما من الله في هذا العلم وفي هذا الدين إلا كنا عليهم وأن الله سبحانه وتعالى أعطانا وأولانا وأسرمنا وأحسن إلينا فوق ما كنا نحسر وفوق ما كنا نعمل وفوق ما كان يجب بخيانا فما عليك إلا أن تخلص الله عجل تدخل أمرا من أمور دين يأتي أحد إستدعليك بإدخالك دين أسأل الله عزيز رب العالمين إن يرجوكنا لإحلاقا لوجه وإبتغاء ما عنديه وإن يجعل الآخرة أكبرهم لنا ونظلع علمنا وغاية رغبتنا وسئلنا إنه الي ذلك والقادر علي